دنياك هذي كلها هزقاو ما تعرف الصاحب من اللي معاديك المال دايم صاحبه مرتفافه والقل خايف لو ترفعت يرخي دنياك هذي كلها هزقاو ما تعرف الصاحب من اللي معاديك المال دايم صاحبه ما يتفخره والقل قايد لو ترى فعت يا رسيل يا عابق الهون كل مضرود ملحوق لا تشتحلك رب ما هو ما خلي اللي جعل لك روتجاعلك مرزوق كمد كف البت من الخوق كافي يا مطرود ملحوق لا تشتحلك رب ما هو ما خلي اللي جعل الك روح يجعل كل مرزوق كما تكى في بك من الخالق كافي يعطي وباب الرزق ما هو بمغلوق والليا طلبت وانت محتاج يعطيك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 تعب فصاحبنا اللي نادي المال دايم صاحبه مرتفخ والقل قايف لو ترفعت يرتي والموت جايك لو دق ع جوف الصندوق دعانك ما بتمن حذر لا يعني لا تنشب المال والمعالم ممنوع ما مالك إلا ما تمده أيادي والموت جايك لو تدعجه في صندوق لحن كما بك من حذر لا يعني لا تنشغل بالمال والمال منحوق ما مالك إلا ما تمده أيادي الجار والعالي لهم شارط وحبوب والضيف واجب تكرمه يوم يلاقيك صون الامان واظهر لها ارجض ضوق لا تعاشر خاخل بالك بعديه الجال والعاري نمشي اخطو وحدو والضيف واجب تكرمه يوم يلاقيك صون الامانه واظهر لها ارجض ضوق U la te'r'ašik, fahil, balken bi'aadi Dinyak, Dinyak, Dinyak, Hadee, killa ha azdqaub Dinyak, Dinyak, Dinyak, Hadee, killa ha azdqaub Atrak tarih, killa ha azdqaub Ma azdqaub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 أفراح لي منك على شعر مدروب وحذر صديقك وحذر لي يواليك يا رب تجعلني من النار معتوب واجعل ختامي طيب يوم ألاقيك ألاقي أفراح لي منك على شعر مدروب وحذر صديقك وحذر لي يواليك اجعل لي من النور معتمه واجعل خدامي طيب يوم الاقيك انا بيك